for <laughs> أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله تطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ربك أن Harrison